أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا يا صاد عبده عين رحمة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 فهد لي م ن لدنك و ل ي يرثني ا و ي آلي ر ث من ع ق و و ب ج ع ل ه رب ر ض ي النابلسي يا زكريا ن ش ر ك ب غ ا م م ه ح ي للعلوم م ن ن ق ا ل ا س ل ر ا م ن ه يكون لي وكانت موسوعه ا وقد ب ل غ ت م ن ا ل ك ب ر ع س ي ا ق للعلوم ك ذ ك ربك قال هو ي هين ق خلقتك د ن ق الاسلاميه آ ي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 م ا أنا ر س و ل ل ربك أ ه لك النابلسي ي ك و للعلوم ا ق ا ل ا س ل ك ا ل ي ه ي آية ن ولنجعله للناس و ر ح م ة منا و س و م ه ا ل ن ا م ل س ي ل ل ت به م ك الاسلاميه ا ل م خ ا ء ا ل ن خ ل ة ق الحسنى ت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ان لا تحزني, تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إ ل ي ك بجذع ن خ ل ة تساقط عليك عليك رطبا جنيا رطبا ف م و ي و ق ر ي ع ي ن النابلسي فإما ترين من ل ش ر أحدا ف ق و ي نذرت ل ل ر ح م ن ص و م ا ف ل ن أ ك ل م ا ل ي و م إ ن س ي ا فأتت ب ه ق و م ه ا ت ح م ل ه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 م ا كان لله أن يتخذ من لله يتخذ و ل د س ب ح ا ن ه إ ذ ا قضى أمرا ف إ ن م ا ي ق و ل له كن ف ي ك و وإن ن ا للعلوم ه ر ب ك ف ا ع ب د و ه ذ ا س ل ا م س ت ق ي م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 وَأَجُرْنِي موسوعه ا ل ن ا ب ل ِ ي ّ ا َ للعلوم َ ك ْ الاسلاميه ُ اسماء الله الحسنى َ بِدْعَاءِ رَبِّي َِّ ي ش ق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 خير عند ربك ثوابا وخير م ر د ا أ ف ر أ ي ت الذي كفر ب آ ي ا ت ن ا وقال له اتين مالا وولدا أ ط ل ع الغيب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 شركه الهدى م ع ا يوم ن شركه المتقين دعويه غير ربحيه ذات لا مضمون اجتماعي